يا ولع في قلبي يا لي وحبي حتى تراح الالم واسفي وندمي سلفودي ايامي واحلامي اشواي وغرامي حتى سكوتي كلامي قاتي علاني زرقودي يا ولع في قلبي يا قلبي وصحري وحبي حبي zanafuri hayati wa ahlami ashwaqi حتى kharami hatta thbuti ألامي ahati دبك ده ما انا عايه سلفوني نار ولحفه قلبي بيد وصهري وحبي حتى جراح القلمي اسفي وندمي سلفوني ايام واحلامي اشواقي وغرامي حتى سكوت في كلامي اعاتي علامي سلفوني مالكش قلب مالكش قلب مالكش قلب ما كانش حب كنت بتحلم بقربي ولما مللت قلبي لا لما مللت قلبي بتقول ده ما كانش حب بكره حاج الزمن وتقول له عاوز الكلام والكدب ولا عيب سلفوني نار الليحه في قلبي ديري سهر وحبي حتى راحي وألمي وذل وندمي سلفوني ايامي واحلامي اشواقي وغرامي Das gut كلامي آتي زم مالك شي ذنب ومن قال لك تحب مالك شي ذنب بتقولي مالك شي ذنب مالك شي ذنب قال لك تحب ايه انا لك ذنب لو كاني بالبدايه بجرحك اه يا ليلي في النهايه في النهايه جرح اللي حيتبقى صار جرحه للزمن وتقول عاوز كام عدي قدامك يا ليل سلفودي نار ولعت بقلبي ليل من سهر وحبي حتى ضراحوا الالم واسفي وندمي سلفودي ايامي واحلامي شوي وغرامي حتى سكوتي كلامي قاطي علامي سلفودي